بسم الله الرحمن الرحيم تفارك الذي بيت الملك وهو على كل شيء قدير Amen. Awesome. One of Oh, <laughs> oh. Ole! Uh a oh. In the Oh! I'm found куллу Oi ka ор